الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نأخذ المعنى الإجمالي للآية ثم نأخذ ما يتعلق فيها من مباحث يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها نكفر عنكم سيئاتكم أي فإن الله عز وجل باجتنابكم الكبائر يستر ويكفر عنكم الصغائر ويسترها ويمحوها وندخلكم مدخرا كريما أي وندخلكم مدخارا كريما وهي الجنة دار السلام ومعنى كريما أي كثير الخير والفضل والإحسان خاليا من الآفات والعاهات والهموم والأحزان والاكدار انتهت هذه الآية فيها مسائل نذكر المسائل مسألة مسألة قوله ان تجتنبوا قال ان تجتنبوا والاجتناب ترك الشيء جانباً والابتعاد عنه نعم ومن المسائل قوله ان تجتنبوا أبلغ من قوله حرمت عليكم ليس كذلك؟ ما وجه البلاغة؟ نعم والاجتناب يشمل الشيء والأسباب المؤدية إليه كما مر معنا مراراً مرارا كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ما معنى ولا تقربوا الزنا اي لا تفعل الزنا ولا تفعل الاسباب التي تؤدي الى الزنا من الخلوه بالمره الاجنبيه والنظر والى غير ذلك اذا قال انت اجتنبوا فالاجتناب أبلغ من قوله حرمت عليكم كما في الحديث أيضاً قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات طيب ومن المسائل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم دليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وذنوب وهذا بنص القرآن والسنة واجماع السلف أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر الأدلة قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وجماهير أهل العلم جمهور أهل العلم على أن اللمم صغائر الذنوب كما حكاه غير واحد من أهل العلم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي ما دون الكبائر وهي الصغائر وليس المراد في الآية التي الذين يجتنبون كبار الاثم والفواحش الا اللمم انهم يرتكبون الصغائر لا وانما المراد انه ما احد يسلم من الذنوب الصغائر بالذات لا احد يسلم وليس المراد انهم يتعمدون ان يفعلوا الصغائر لا وانما المراد انه لا احد يسلم من الصغائر كل ابن ادم خطا فلا احد يسلم من الصغائر من الادله قوله صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذه ثلاثة دل عشان بعد نهاية الدسلم ونراجعها أو غدا على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد الكبيرة يقول إن تجتنبوا كبائر فما هي الكبيرة قيل أنها ما نص على أنها كبيرة كقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا انبئكم بأكبر الكبائر وذكر الإشراك وعقوق الوالدين وقول الله عز وجل في أموال يتامى إنه كان حوبا كبيرا طبعا هذا القول في وقيل الكبيره ما ترتب عليه عقوبه خاصه دينيه او دنيويه او اخرويه وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله اللي في عقوبه دينيه او دنيويه فهذا كبيره الغيبه كبيره طيب ليش كبيره فيها عقاب فيها حديث وفيها عقاب النميمه كبيره لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه نمام قتل النفس كبيره لان فيها توعد بالنار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخره ذلك طيب الربا ما فيها حد ما فيها حد في حد ما فيها فيه فيه حد عقوبه ايه عقوبه اخرويه لعنه لعن والسارق لعن الله السارق يسرق البيضه الى اخره طيب وهذا يعني ما رجح الشيخ بن عثيمين وغير واحد من أهل العلم وقد ذكر شارح الطحوية أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات وقيل ما فيه حد وهذا ضعيف من يعرف لماذا ضعيف الربا أحيانا الربا كبيرة من الكبار فيه حد ما فيه حد نعم وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وهذا فيه ضعف لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزعف والتزوج بعض المحارم ليس من الكبائر ومن الأقوار وفيه ضعف كل ما نهى الله عنه فهو كبير وهذا لا شك أنه ضعيف لماذا ضعيف؟ لأنه يقتضي أن الذنوب ما تنقسم إلى قسمين يعني هذا القول يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى قسمين إلى كبائر وصغائر وكما تعرفون الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر نعم وأرجح الأقوال هو ما ترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو لعنة ورجحه صاحب الطحوية أولا أنه المأثور على السلف أن هذا الضابط يمكن التفريق بي به بين الكبار والصغير وإلى آخره وأن هذا الضابط يسلم من القوادح الوالدة على غيره قول من قال إن جميع الذنوب والمعاصي كبائر قول ضعيف قد ذكر الرازي عدة أقوال أو عدة أسباب تبين ضعف هذا القول أولا أولا هذه الآية التي معنا ما يدل على ضعف القول الآية التي معنا فإن الآية التي معنا قسمت الذنوب إلى صغائر وكبار. نعم ثانيا قول الله عز وجل وكل صغير وكبير مستطر وأيضا قوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر كقوله الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وحقوق الوالدين وقتل النفس وهذا يدل على أن منها ما ليس كبائر على أنها ليس بكبائر إلى آخر ذلك وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن قول من قال كل ما عصي الله به فهو كبير قول ضعيف قول ضعيف طيب ومن المباحث تقريبا أربع مباحث طيب ومن المباحث تتعلق بالآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ما المراد بالسيئات هنا الصغار مع أنه دائما يمر معنا بالتفسير السيئات ونقول تشمل الصغار والكبار أما هنا فالمراد الصغار وما الدليل إن واضح أنه في مقابلة في مقابلة الكبيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومن بلاغة القرآن من بلاغة القرآن أنه يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها هذه من بلاغة القرآن قال الله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ثباتا أو جميعا لو قال لك قائل ما معنى فانفروا ثبات فراده فراده فراد فمعنى ثبات فراده والدليل انه قوبل بقوله او انفروا جميعا نعم ومن المسائل ومن المسائل فيما يتعلق بالايه ان الاصرار على الصغيره قد يجعلها كبيره نعم قال ابن القيم الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها قال الشيخ ابن اثيمين رحمه الله إذا, صر إذا أصر الإنسان على الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة لكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء يتحدث إليهن فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله وأنه غير مبال بما حرم الله أيضا من المسائل أن الاستهان بالصغائر مهلكة وقد تكلمنا على ذلك في قول أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عيونكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فالاستهانة بالصغائر مهلكة لماذا تجر شيئا فشيئا إلى الكبار والأمثل على ذلك كثيرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فاججوا نارا وانضجوا ما قذفوا فيها طيب طيب وإذن من فوق أيضا من المسائل نستفيد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم فمن ترك الكبائر ذلك تكفير للصغائر كما في هذه الآية طيب نكفر عنكم سيئاتكم سبق لنا أن السيئة سميت سيئه لأنها تسيئ لصاحبها في الدنيا والاخره عاجلا واجلا لصاحبها هذا امر معلوم فان تصيبه بالهموم والغموم قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى فنحيينه وهو مؤمن في حياة طيبة طيبه فيحرم الحياه الطيبه على قدر على قدر تركه العمل الصالح وايضا تسيئ العموم فإنما حل بالبلاد من قلة الأمطار من ذهاب البركات من تعد الأعداء إلى غير ذلك بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولولا البهائم لم تمطروا ما نقص قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء فسميت سيئة لأنها تسيل صاحبها فمن فوائد الآية وجوب اجتناب الكبار والابتعاد عنها وعن, وعن كل سبب يؤدي إليها لقوله اجتنبوا وقد ذكرنا لكم أن من سبب استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي ومن علامات تعظيم الأمر وذكرها في بداية الوبر الصيب من أرادة الرجوع إليها كلام عظيم لابن القيم تعظيم الأمر الاتيان به على أول وقت والحرص عليه والاجتهاد في تطبيقي إحسان وإخلاص هذا تكلمنا عليه بس نحن نعيدهم باب التذكير والنهي علامة تعظيم النهي اجتنابه ليس تركه اجتنابه واجتناب كل سبب يؤدي إليه، فالابتعاد عن كل سبب يؤدي الى هذا الأمر هذا من علامات تعظيم النهي إذا رأيت الرجل يعظم الله عز وجل في النواهي تجده يبتعد عنه ويخشى ويبتعد عن كل سبب يخشى أن يؤدي إلى هذا الأمر ما يتساءل مثل الناس يقول أنا ثقة وأنا ما يخاف علي ولا كل الناس معاهم هذا الأمر كل الناس عندها دشوش كل الناس تدخل الأسهم كل الناس تسافر برا كل الناس تذهب إلى الأسواق ما يقول هذا الكلام ما يقول هذا الكلام الخائف الذي يريد ما عند الله يعظم أمر الله ويعظم نهي الله فيجتنب النهي ما يقول هذا الكلام أبدا تقول الله أنا, أنا أخشى على ديني ولذلك كلكم تعرفون أليس هناك وناس تركوا ديارهم لماذا الناس تركت الديار خوفا على دينه خوفا من الفتنة قد تكلمنا عن هذا الموضوع من فؤاد الآية أن الصغائر تقع مكفرة إذا اجتنبت الكبار وفيها ساعت فضل الله ثم قال الله تعالى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 ينهى الله عز وجل أن يتمنى بعضنا ما أعطاه الله للبعض قد جاء في الحديث عن أم سلم قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية رواه الترمذي. فينهى الله عز وجل أن يتمنى الباب ما أعطاه الله للبعض سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية سواء في الأمور المتعذرة وغير الممكنة أو الممكنة مثال يعني أن تتمنى المرأة شيئا من خصائص الرجال أو يتمنى الرجل شيئا من خصائص النساء كأن تقول المرأة ليتني رجلا أو الرجل يقول ليتني امرأة أو تقول المرأة لماذا لم يشرع الجهاد لنا أو يقول الرجل لماذا كذا وكذا ويشمل أيضا الأمور الممكنة كأن يقول الرجل يا لي يتمنى ما الفلان ويتمنى علم فلان ويتمنى ما أعطي فلان من القصور وغيرها هذا لا يجوز لأنه يجر إلى الحسد وإنما كما قال الله عز وجل واسأل الله من فضله الإنسان يسأل الله عز وجل من فضله إذا رأى إنسان أن أعطاه الله مثلا علما أو حفظا للقرآن يدعو الله عز وجل أن يرزقه وأن يوفقه لمثل هذا الأمر واسأل الله من فضله نسمع بعض كلام أهل العلم يقول بالرجب رحمه الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فقد فسر ذلك بالحسد وهو تمني الرجل نفس ما اعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا كتمني النساء أن يكون رجالا أو يكون لهن مثل مال الرجال من الفضائل الدينية كالجهاد والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة وقيل إن الآية تشمل ذلك كله هذا هو فصلا الآية تشمل ذلك ومع هذا فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال السعدي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة الممكنة وغير الممكنة فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأنه قد يقول قال فلان عنده علم أنا أتمنى يكون عندي مثل علم فلان هل هذا مذموم؟ طيب متى يكون مذموم؟ يكون مذموم حينما تتمنى أن يسلب أن يسلب منه، لكن أتمنى أن أعطى مثل ما أعطيه فلان من العلم والقرآن، هذا لا بأس به، بل هذا من التنافس الممدوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما الآية في الحسد، في الحسد أن يسلب هذا الأمر، أما هذا هذا مطلوب لحسد لفثنتين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يقول السعيد رحمه الله، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاق إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا لا يقترم بها عمل ولا كسب وإنما المحمود أمران أن يسأل عبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية ويسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه فلا يليق للإنسان انتهى كلام السعدي فلا يليق للإنسان أن يتمنى لأن كل شيء كل شيء صادر حكمة وعلم حينما جعل الله عز وجل هذا الأمر للنساء حينما شرع الجهاد على الرجال ولم يشرع على النساء أكيد لحكمة هو الحكمة واضحة لا تخفى لأحد وقد مرت معنا حينما الرجال أمرهم بالعمل والمرأة أمرها في الجلوس وحفظ البيوت هذا الحكمة نعم فلا تأتي المرأة وتقول أتمنى لو ان لو أني رجلا أو هذا لا يليق بل إن الله عز وجل أعطى لهذا وأعطى لهذا وجعل لهذا عمل ولهذا عمل فكل يجتهد في طاعة الله عز وجل حسب قدرته ابن عاشور رحمه الله له فائدة جميلة ما الحكمة من هذه الآية بعد بعد آية ماذا؟ لا اكل مال بالباطل اسمع ابن عاشور يقول ابن عاشور قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض عطفا على جمله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا انفسكم اسمعوا اجل المناسبة المناسبه بين الجملتين المتعاطفتين ان التمني يحبب التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيا لتحصيله إن لم يكن بيده وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحق لصاحبه وعن مناه الشريعة التي تضمنتها الجمل المعطوف عليها فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عاما فكان كالتذليل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرها فكان من جوامع الكلم في درء الشرور انتهى كلامه ما معنى كلامه أن التمني المجرد قد يجر إلى ما مضى اللي هو أكل مال بالباطل حينما تحسد فلان أنا أحسد فلان الحسد ماذا يجرني؟ إلا أتمنى أفرح أن يذهب ما عنده صح ولا لا إذا جاءه مال أحاول أن أكتمه صح أكتم أن أكتم هذا المال أحاول بأي طريقة أن يذهب عنه هذا المال فهذه مناسبة ذكرها بن عاشور بن عاشور ما شاء الله معروف وقد كان التمني يقول ابن عاشور وقد كانت التمني من أعظم وسائل الجرائم فإنه يفضي الحسد وكان أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد ولقد كثر من تبهت أموال وانتبهت أموال يعني أخذت أموال وقتلت نفوس للرغبة في بسط رزق أو فتنة نساء أو نوال ملك والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل نعم وهذا النهي للتحريم طيب ما فضل الله بعضكم على بعض التفضيل معناه الزيادة ما زاد به بعضكم على بعض قلنا إذن الآية عامة تشمل الممكن وغير الممكن واضح؟ الغير الممكن مثل ماذا أن تقول مرأة يريته رجلا الممكن أن تتمنى مال فلان أو تتمنى علم فلان وقلنا النهي المراد النهي المجرد أما في الأمور الدينية فمن علامة علو الهمة أن تتمنى ما عطي فلان من غير زوال النعمة مر معنا حديث لا حسد إلا في اثنتين ما معنى لا حسد إلا في اثنتين إلى غبطه لا غبطه أن تتمنى ما عند فلان وهذه بلا شك إن قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقيل لكل من الرجال والنساء حظ واصيب مما قسمه الله من الميراث ولكل منهم حظ مما قدره الله وخصه به من الأعمال فللرجال الجهاد والجمع والجماعات والولاية ونحو ذلك وللنساء حفظ البيوت وتربية الأولاد وطاعة الزوج وخدمته ولكل منهم حظ من جزاء وثمرة سعيه ما قدم من عمل ديني أو دنيوي هذه الجملة للرجال نصيبهم من ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم من ما اكتسبوا جملة تأليلية فمن يشرح لي ما معنى الجملة تأليلية سبق ما تعليلي ما سبق لماذا لا تحسد للرجال نصيبهم من اكتسبوا وللنساء نصيبهم من اكتسبوا فلماذا تحسد كل شيء مكتوب والله عز وجل وزع الأرزاق جعل هذا فقير وهذا غني كله صادر عن الله عز وجل لحكمة صادر بحكمة وعن علم فلماذا تحسد للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذا جملة تعليقية للنهي عن التمني قطعا لعذر المتمنين وتأنيسا بالنهي تأنيسا بالنهي فلا تتمنى كل شيء مكتوب أبدا. وإذاك من أعظم علامات ساعة الإنسان يعرف كل شيء كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل واسأل من فضله لا تحسد فلان أعطيه مال لا تحسد طيب ماذا فعل؟ اسأل الله عز وجل من فضله اسع بالكسب والعمل واسأل الله عز وجل أن يرزقك علما أن يرزقك مالا وتدعو, له وتدعو بالبركة أن يرزقك ذرية أو ما تريد اسأل الله من فضله وكرمه ما فيه صلاحكم في أموركم الدينية والدنيوية وسنتكلم عن سؤال الله وسؤال المخلوقين وهذه أمور مهمة نحرص عليها جدا واسأل الله من فضله امر بسؤال الله ونهي عن سؤال المخلوق قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى قل ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس اذا سالت فاسأل الله رواه الترمذي وعند الترمذي من حديث ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه قال علماء وإنما استغض استحق الغضب لأمرين الأمر الأول لأنه ترك محبوبا لله ما هو المحبوب فإن الله يحب أن يسأل ذكره المناوي الأمر الثاني لأن ترك الدعاء دليل على الاستغناء دليل على الاستغلاء عن الله هذا أمر معلوم صح وإذاك من علمة العابد أنه دائما يكثر من دعاء الله عز وجل فإن الإنسان الذي لا يسأل الله دائما دليل على عنه مستغن لله ذكر ذلك المبارك فوري وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة بل بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا منهم أبو بكر وابو ذر وثوبان ذكر ذلك بالرجب وكان أحدهم يسقط صوته أو خطاء مناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله وسؤال الله عز وجل أيها الإخوة هو المتعين هو المتعين عقلا وشرعا أنا أقول لكم إنسان يريد أن يسأل مخلوق مال أو وظيفة أو أي أمر من الأمور أليس أو لابد أن يذل نفسه لابد تقول أنا فقير وأنا مسكين وأنا محتاج وأنت, وانت وأنت و يتعلق قلبك أن ترى أن هذه الأزمة ما يفرجها ولا يزيلها لمن إلا هذا الرجل وهذه الأمور تليق بمن لا. بالله عز وجل هذا الذل والانكسار والتضرع والضعف والمسكنه تليق بمن بالله عز وجل لا تليق بمخلوق يموت ويمرض وفقير ويهرب منك ويغلق الباب دونك مسكنة وذل وتقف بالباب اربع ساعات عشر ساعات وأوراق وربما تكذب وأبيد شعر ومدح وثناء وظل ومسكنة وربما تاتي بالاولاد الصغار وأنا مسكين وأنا فقير وأنا ضعيف وتضرع هل هذا الأمر يليق بمخلوق ضعيف مسكين يمرض أقل الأمراض تجلسه على الفراش ساعات وساعات ما يليق ما يليق أضف إلى ذلك انه غير قادر على إزالة إزالة هذا الأمر كما هو معلوم بل يغلقون الأبواب فلذلك كان السؤال المخلوق مذموم عقلا وشرعا ما يليق سؤال المخلوق هذه الأمور تليق بالله عز وجل الذي قادر على أن يزيل الكرب يقول بالرجب رحمه الله واعلم أن سؤال الله دون خلقه المتعين عقلا وشرعا أولا أن السؤال فيه بذل الماء بذل لماء الوجه وذلة للسائل وذلك لا يصلح إلا لله عز وجل وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بها الإله الحق كان الإمام محمد يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لعم كما ثبت في الصيحين لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي فيصير عظما بغير لحم ويذهب جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجهه ومنها ان في سؤال الله عبوديه عظيمه لانها اظهار للافتقار اليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج وفي سؤال المخلوق ظلم لان المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها فكيف يقدر على ذلك لغيره قال بعض السلف اني لا استحي من الله ان أسأله في الدنيا وهو يملكها فكيف اسالها ممن لا يملكها يعني المخلوق ومنها ان الله يحب ان يسال ويغضب على من لا يسال فانه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسالوه ويدعوه ويفتقر إليه ويحب الملحين في الدعاء والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسألوا يغضب. قال وهب بن منبه لرجل كان ياتي الملوك ويحكى تاتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه فيقول ادعني استجب لك قال ابن تيميه رحمه الله سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد اولا مفسده الافتقار لغير الله وهي نوع من الشرك والثانية مفسد مفسدة إذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق ثالثا فيها ظل لغير الله وهو ظلم للنفس فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة قال عربي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية قال الحسن قال بما سادهم قالوا احتاج قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم كان عمر يخطب ويقول إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه قال ابن تيميا سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه انتهى والمخلوق أبغض ما تكون إليه متى أحوج ما تكون أبغض المخلوق يبغضك ولذلك قال الحسن البصري لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في ايديهم فاذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرئوا حديثك او ابغضوك نعم. وقال ابن القيم رحمه الله يستعين الانسان على التجرد من الطمع والفزع بالتوحيد والتوكل والثقه بالله وعلمك بانه لا ياتي بالحسنات الا هو ولا يذهب السيئات الا هو وان الامر كله لله ليس لاحد لي مع الله شيء لان المخلوق كما تعلمون يحب المال ويحب الدنيا فاذا سالت المخلوق المال ابغضك اما الله عز وجل متى تكون عزيزا متى تكون مرتفعا اذا كنت عبدا لله ذليلا تساله بالليل والنهار إن الله كان بكل شيء عليما هذه إن شاء الله نأخذها غدا مع الآيات الجديدة لأن عندي موعد وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد